او جرحنيه هلا هلا بيوم العيون هلا يا من لي فرحه غنانه متهني القمر ضوه بسمان يهدي الروح هل زين هيو الروح هل زين طلب يعلن وداع طلب الحسن خلي ينزع قناع دليل التاه يرجع من ضياع ولم نيزول فرح نيطول ولم نيزول في الخليج الاسلاميه نعلق شمعنا الليالي يا ليل يا ليل وجرحني يا رحني يا ضي عيني يا منه او نزيح عنهن احلمني الوقت يا محمل كاف من الحزن والله الكتن نصير حفا نبطلعت نصير يعيدو كل شي منك ما طلبنا غير نعيش فقرة ونرضربنا ايه نعيش وياها ونحب ملقاك نحب ملقاك ونعيش وياها ايه ما نشكهن نجروحنا ونضم صبرنا بروحنا ايه ما نشكهن على الإخراج والهندسة الصوتية أبو مؤمل الخادم آداء الرادود الحسيني أبو مؤمل الخادم والرادود الحسيني أحسين العربي الكلمات للشاعر الحسيني أحسين العربي من إبداعات شريك مؤسس هم الخزعلي للتصوير والمونتاج